Bismillahir <smusélan ici> Wody, a ka -hudu. فإن لم تكونوا دخال فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ ما <تصفيق> اكتسبوا I'm yep. Szanowny <try> Panie Wszelkie prawa zastrzeżone. Słyszeliśmy o tym, Nine My lips, What can فقاتل Din Panie Oh, my God. 119. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ظلالا بعيدا إن الذين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 يا الله يس. Zdjęcia i وَأَمَّنَ الَّذِينَ اسْتَكْفُوْا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعْرِضُوا مَوْضَادًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُ No, لفضيله <تصفيق> الدكتور